Book 2 مكتب البريد في مكتب البريد Unde este următoarea أين يوجد أقرب مكتب بريد Eine jujed akrab mechteb berid Este departe până la următoarea poștă? Hel il baidatun an akrab mechteb berid? Hel el mesefetu baida an akrab mechteb berid? Unde este următoarea cutie poștală? Eine jujedu akrab sunt berid? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ أمنة دو تيمبر أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. Pentru și o scrisoare. لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة. Cât costă taxa poștală pentru America? Cam o jăratul ila America. Cam o jăratul beridi ila America. Cât de greu este coletul? Cam was Cam was in tard. O să-l trimit par avion? Al Iumchenuni, Ersaluhu bilberid ila jaui, هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ كدورة زمنية للدستينة. كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ دعونا نضع هاتف. أين يمكنني أن أتصل بالهاتف؟ أين يمكنني أن أتصل بالهاتف؟ unde este următoarea cabină telefonică? Aine A jădu acrab cabinet telefon. Aină tu jad cabinet telefon? Aveți cartele de telefon? Hela încă cum telefon? telefon? Hela înducacat telefon? Aveți o carte de telefon? هل عندكم دليل تلفون؟ هل عندكم دليل تلفون؟ شتى تبريفك الأسترالي. هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Un moment, قعود. لحظة، سأبحث عنه. لحظة، سأبحث عنه. Linia este mereu ocupată. Elhatu meșul un bistem rar. Elhat meșul bistem Ce număr format? Ei iurahmin ellevieta saltabe? Ei iurahham ellevieta saltabe? Trebuie să formați mai întâi zero. Iemberii awalen în tadrata sufer. Jegib awalen. أن تضغط الصفر